بسم الله الرحمن الرحيم ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء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 ثلاث لآل سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاته وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ مَوْلِدِهِ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ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 الناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا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 ونذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فآتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا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 وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 ما الحسرة إذ خضي الأمر وهم في غفلة أوهم لا يؤمنون إن نحن نريث الأرض من عليها وإلينا يرجعون وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق نبيا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 جعلنا نبييا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق عليا واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبييا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِرْرَ رَحْمَتِنَا أَقَامُهَا رُوُنَ نَبِيَّا وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ فَاضِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا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 أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرايل هدين وجت بينا إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خروص جدو وكيّ فخلف من بعدهم خلف أضع الصلاة والتبع الشهوات فسوف يلقون غيا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 لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بخرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا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 ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا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 فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَافُ حِجًّا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا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 سَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمْ أَذَاءً فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدًا